لَمِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أولئك شر م مكلا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وتلك كثيرا ان نهم يسارعون في الاثم والعدوان واكلهم الشحط لبيس ما كانوا يحمدون لولا ينههم الربانيون والاحبا عن قولهم الاثم واكلهم الشحط لبيس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلول غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ فِي الْكَيْفِ شَاءَ وَلَا يَزِيدُكَ فِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ضَلَالًا وَكُفْرًا